الْبَحْث فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ ثم من مضغط مخلق سيل وغير مخلق سيل نبين لكم ونقر في الأرحام ما نشأ إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفل ثم لتبله أشدكم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 فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيد ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنت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 ولا كتاب منير ثان يعطف فيه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونزقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن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 والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهني الله فما له من إن الله يفعل ما يشاء هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار قطعت لهم ثياب من نار يصب من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 من عذاب أليم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والطائمين والركع السجود وأذن في النهو 109. الناس بالحج يأتوك رجالا 110. وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات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 وَالْيَتْصَوَفُ بِالْبَيْتِ الْعَتِيقُ ذَلِكَ وَمَن يُعْظِمْ حُرْمَةَ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرُ لَهُ عَنْ دَرَبِهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إلَّا مَا يُتَلَعَ لَكُمْ فَجِتَنِبُ الرِّجْسَ مِنَ الْأُوسَانِ وَجِتَنِبُ قَوْلَ الذُّنُوبِ نفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما قر من السماء فتخطفه الطير فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق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 ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكر اسم الله ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمه الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكروا الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومن ما رزقناهم ينفقون والبدر نجعلناه لكم سائر الله لكم فيها خير، فذكر اسم الله عليها صلاة، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعمر القانع والمعتو، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون.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 إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور وذن للذين يقاتلون بأنهم ظالمون وإن الله على نصرهم لقديم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 و مساجد ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيراً ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إمكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف وأمروا بالمعروف ونَهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور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 فكيف كان لكير؟ فكأي من قرية أهلتناها وهي ظالمة، فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها فتكون لهم قلوب يعقلون بها او اذان يسمعون بها فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعد.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 والحاسل لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في اياتنا معاذذين اولئك اصحاب الجحيم وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسق الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم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 وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهاد الَّذين آمنوا إلى فرط مستقيم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 مقتلوا أو ماتوا ثم قتلوا أو ماتوا لا يرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله له خير الرزقين لا يدخلنهم مدخل يرضونه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 ان الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق وانما يدعون من دونه هو الباطل وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَصَبَّهُ عَلَيْهِ نَبَاتًا فَأَخْرَجَ بِهِ مِن كُلِّ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 يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك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 تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم ان نار وعد الله الذين كفروا وبئس المصير يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لين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 هُنالَّذِينَ آمَنُوا كَعُوا وَاسْجُدُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي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 فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واحتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير